السلام عليكم ومبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم من أجمعين هذا سائل يقول ما هو الأفضل في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الأفضل صلى الله عليه وسلم أم اللهم صل عليه وسلم كلها صحيحة وكتب الحديث التي يسوق فيها الرواة الأحاديث بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي عند الصحابي الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه السيئة منقوله عن صحابه رضي الله عنهم في كتب الحديث فإذا قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه هذا كله صحيح نعم وفيه وفي ذلك كل تحقيق لما طلب في الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم عليه نعم لكن الشيخ في الأذكار المقصود الصلاة من فيما تعلق بالأذكار ورد في أذكار الصباح والمساء في سنة في حديث في سنده كلام عند بعض أهل العلم وهو الترغيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشراً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 إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم حسن الله إليكم هذا يقول بعض الناس يستذلون بقوله صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله بجواز تلاوة القرآن بالجماعة بصوت واحد هذا العمل لا أصل له والحديث لا يدل عليه فالحديث واضح فيما يدل عليه قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فإذا قال هذا المعنى في التلاوة أن التلاوة المقصود بها هنا التلاوة الجماعية فماذا يقول في التدارس الذي عطف على التلاوة إذا قال التلاوة يتلونه بينهم أي يتلونه بصوت جماعي بأداء واحد إذا قال هذا في التلاوة فماذا يقول فيما عطف على التلاوة ويتدارسونه بينهم هل أيضا يقول أن المدارسة تكون بهذه الطريقة بصوت جماعي وهذا أمر لا يمكن فالمراد بالتلاوه إما أن يقرأ واحد ومن عنده علم بالتلاوه يصحح له وللآخرين أو يقرؤون واحدا تلوى الآخر ومن كان منهم يحسن يصحح لهم والمدارسة التي هي بيان المعنى تكون من أهل العلم والبصير بكتاب الله لأن القول على الله في كتابه بغير علم من أكبر الآثم ومن أعظم المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم في الحديث ما جاء في مسرة الكربة جاء أنه ينفس في يوم القيامة ما جاء في الدنيا والآخر هل في هذا حكمة الدنيا يكون فيها كرب وكرب يوم القيامة أشد كرب يوم القيامة أشد وهنا قال في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقد عرفنا أن كرب يوم القيامة أمرها أعظم وخطبها أشد نعم هذا الأخ ينبي يقول أن الشيخ مثيمير رحمه الله تعالى يقول بعض العوام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه قالوا هذا غلط لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون العبد أو عون الأخ ولم يفهم ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه فإذا قال ما دام العبد في عون أخيه عليه يعني أن الصيغة إذا, إذا قيلت بهذا اللفظ ما دام العبد في عون أخيه فمعنى ذلك أن عون الله له لا يكون إلا إذا استدام وكان مستمرا في كل أحواله على الدوام في عون إخوانه فلا يشمل بذلك الحديث أو نيل عون الله سبحانه وتعالى إلا لمن كان بهذه الصفه وهذا المعنى ليس مرادا في الحديث ولهذا قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه بمعنى أنه كل ما حصل منك عون لأخيك ولو لم يكن هذا الامر مستمرا مستديما لكن الحالات التي تكون منك في عون اخيك تنال بها عون الله لكن اذا غيرت الجملة الى والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه تكون المعونة من الله منحصره في من كانت معونته لاخوانه مستمرة دائمة غير منقطعة وهذا ليس مرادا من هذا الحديث حسن الله إليكم هذا يقول كيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الآية وبينما ما أخبر أخبره الله سبحانه وتعالى في سورة أو أخبر به الله سبحانه وتعالى في سورة الطور من إلحاق الذرية بآبائهم قول الله جل وعلا في سورة الطور الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هذه منة من الله سبحانه وتعالى وتفضل على عده المؤمن الذي فاز بدرجة عالية بأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يرفع إليه في درجته الذين آمنوا اتبعوه بالإيمان وكانوا من أهل الصلاح لكنهم كانوا منه كانوا في درجة أنزل فيتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن يرفع معه في درجته في الجنة ذريته تكرما من الله سبحانه وتعالى وتفضلا وهذا نفع في نفع بين القرابه مستثنى من النصوص التي تفيد بأن النسب لا ينفع مستثنى باعتبار أن الله عز وجل يتفضل على من دخل الجنة و اجتمعوا فيها لكن تفاوتوا في الدرجات فيرفع الله عز وجل الذرية مع والدهم الصالح في درجته الأعلى تفضلا من الله وتكرم دون أن ينقصهم أو ينقص احدا منهم من أعمالهم أو أجورهم من شيء وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى وإنعام وهذا المعنى تكلم عنه الشيخ عبد الرحمن بن سادي رحمه الله بكلام نافع ومفيد في كتابه القواعد الحسان في تفسير آية القرآن. سلام الله عليكم هذا يقول ما رأي فضيلتكم إذا كنت في عون أحد الأخوة المحتاجين بحيث أن شغل قليلا عن البيت والأهل. فأجد الإنكار والعبوس من الأهل وأني انشغلت عنهم فنرجو التوجيه في هذه الحالة كيف أتعامل مع أهلي وأرجو نصح أهلي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فالمسلم يسدد ويقارب في هذا الباب ولا يضيع حقوق الأهل والأولاد ولكن يسدد ويقارب وأيضا إذا كانت أمور عظيمه ومصالح مهمة، فيشرك أهله، يشرك أهله في, في هذا الباب حتى يتفهموا المعاونة ويبصرهم بالأمر ويذكرهم بالثواب ويذكرهم بالاحتساب، قد يغفل بعض أولياء الأمور أو الأزواج عن هذا المعنى، ولا يذكر أهله به، ولهذا لا يحصل عندهم صبر. ولا يحصل عندهم احتساب على هذا المعنى وأذكر أحد أهل العلم ذكر في ترجمته أن أهله حصل عندهم زوجه حصل عندها تضايق من كثرة انشغاله بالعلم وإقراء الطلبة وقراءة الكتب وإلى آخرة فجلس معها يوما. وذكرها بهذا الباب وفضله وفضل العلم ومكانة العلم وعظم ثوابه والكتب والفائدة منها وضح لها الأمر فقال ما رايك لو اقترحت لك اقتراح قالت نعم قال انت تصبرين وتكونين شريكه لي في الاجر انا ابذل جهودي في القراءه والباحث والتحقيق والتعليم والتدريس وأنت يصبر علي، وأرجو الله أن تكوني شريكة لي في الاجر على صبرك علي في هذا الباب قالت خلص قبلت فاللطف والرفق إذا دخل بين الأزواج وسلكت الأمور بهدوء وبالكلام الطيب تمضي الأمور على خير والحياة الزوجية ينبغي أن تكون مبنية على المسامحة لا على المشاحة وكل من الزوجين ينبغي أن يرفق بالآخر وأن يتلطف حتى يحصل كل منهم مطلبه بيرفق ما يكون والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله